هذا هو الشريط الثاني والعشرون من تفسير سورة آل عمران يختص برحمته من يشاء والله, والله ذو الفضل العظيم ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف غير الله بالعظم لقوله ذو الفضل العظيم لأن الفضل هنا يحتمل أن يراد بها الفضل الذي هو الله أي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 لا اشكال فيه لماذا لانه من صفة الله وصفات الله كذاته عظيمة فان قال قائل ما دام الاحتمالان قائمين فلا دلالة على انه يوصف بالعظم من سوى الله ما دمنا نقول اعتمدنا ان يكون الفضل هنا صفة, صفة الله وصفة الله عظيمة كذاته الله الجواب عن هذا أن يقال إذا لم ت لم تقتني بهذا فاقرأ قول الله تعالى ولها عرش عظيم فوصف العرش بالعظم مع أن عرشها مخلوق إذا يصح أن نقول الله هذا الفعل عظيم نعم يصح أن نقول هذا هذا رجل عظيم هذه سجارة عظيمة هذا بيت عظيم وما أشبه ذلك ولا يضر كما أنه يصح, يصح أن نقول فلان عزيز فلان عزيز فلان قوي يصلح نعم فلان قوي ولا حرج في ذلك ولكن يجب أن نعلم أن ما نصبه به المخلوق من صفات الله لا يماثل صفات الله ولا يدانيها أيضا لأن صفة كل عصوب تناسبه وصلنا أظن إلى حد سار طيب نعم عليان هل هناك مقارنه بين المنافقين والمسلمين وأهل الكتاب كيف هل بين المنافقين المسلمين والمنافقين واهل الكتاب بينهما مقارنة بالفعل المسلمين والمنافقين المنافق المنافقين هل المنافقون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني يقارنون بالمنافقين بالمنافقين الكتاب لا في الايات التي مرت فيها ينافقون مو كل كل وقت ينافقون في أول النهار ويكفرون في آخره شفت شفت في في ها ادي تعرفك الشده هذه الحديد عرفت ها تعرف الرخاء يعني انثى الله نزلت ها هل بت أن الله عز وجل صفته عليا؟ إينام إذا إذا قل المراد بها العناية ما هو المعرفة العلمية لأن لم يزل عالما من قبل أن أن تكون في شدة لكن إذا قلنا ما التي مقتضاه العناية صار من هذا النوع نعم هل يعني صفا يقال إن الذي لم ينتبه معلمه إن فيه صفا نصفات اليهود لأنهم كيف نعم كيف ما في شك لا شك يعني سلم شطين السنة بالنسبة الله سبحانه وتعالى بعض الناس يسبون يقولك الله قديم أو يعني بعض الناس أن الفرق يعني يسبونه يقولك أن الله قديم أو أزلي أو كذا هذه الفاض من أين أتت؟ أي ناتج من الفرق الذين قالوا هذا نعم طيب هذه جاءت من ما تكلمين ما في شك ما ما كان معروف في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ولا الصحابة وإن كان ورد أعوذ العظيم والويته الكريم والسلطانه القديم وصفا للسلطان لا لله لكن معناها حسب ما يريد بها صحيح صح لأن عندهم أن القديم هو الذي ليس له أول يعني الذي لم يزل ولا يزال موجود ولا يريد القديم الذي هو القديم لغة لأن القديم في اللغة يطلق على الشيء الحادث الذي سبق غيره كقوله حتى عاد كالعرجون القديم وقد منظر علينا أن ما يخبر به عن الله إما أن يكون الله قد أخبر به أو لم يخبر به لكن لا ينافي كماله أو لم يخبر به وهو ينافي كماله فالأول معلوم الجواز والثالث معلوم الامتناع والرابع جائز جائز فيجوز أن تخبر عن الله بما لا في كماله ولكن لا يجوز أن تخبر عن الله بما لا ينافي كماله حتى إن بعض العلماء يقول لا يجوز لك أن تفصل في خلق الله فتقول مثلا إن الله خلق الحمير والكلاب والأقدار والأنتان وما أشبه ذلك لأن في هذا نوع من الاستخفاف، لكن قل خلق كل شيء ثم لو أنكر إنسان قال إن الله لم يخلق الحمير قل لا بل خلق الحمير في مقابلة النفي على كل حال ما ما يقع خبر عن الله إما أن يكون قد أخبر الله به عن نفسه فأمره ظاهر أو لم يخبر به ولكنه ينافي كماله فأمره ظاهر أيضا الأول واضح الجواز والثاني واضح الامتناع أو يكون مما لم يخبر الله بي عن نفسه لكن لا ينافي كماله فهذا لا بأس به ولهذا نقول إن الله مريد متكلم صانع مع أنه لم يرد هذا المشتق من أسماء الله ولا أخبر الله بي عن نفسه بهذا اللفظ جامل عندما مر مع جماعته من طلاب فذهب بهم إلى أماكن المصابين بالأمراض فقال لهم أموره هل يعني هذه رحمة الله أكذا يصاب إصابة الناس نعم نرد على هذا القول نرد هذا من رحمة الله أن نعم النصاب ليذيقهم بعض الذي عملوا إيش لعله مرجو فإن من ينفعوا أن تفع غيرهم لأنك لا تعرف قدر نعمة الله عليك إلا إذا أصيبت بضدها أو رأيت من أصيب بضدها مراجعة يلا سمعنا في الله خير قول قال الحواريون نعم. ما من الحواريين الحور من اشتق من الحور الحور هو البيع وقلوبهم سالم من من صافية الكفر والشر احسنت اذا سموا حواريين لصفاء قلوبهم لصفاء قلوبهم طيب حسن. قولهم قوله تعالى ومكروا ومكر الله. كيف يصف الله بالمكر؟ لأن مكر إذا كان في مقابل الخصم يوسف الله تبارك وتعالى وصفة الكمال وإذا كان ليس في مقابل الغير وصفة النقص. يعني ما يوصف وما يوصف الله تبارك وتعالى إلا في مقابلة الخصل. أحسن. وحين يدن يكون؟ يكون في مقابلة المقر المشركين. يكون كمالاً. إيه نعم. كمالاً. لأنه يدل على أنه أقوى من من, من ذاك من عدوي طيب. قوله لهو القصص وله العزيز. فيها قراءتان. لهو <تصفيق> بضم الهاي وسقوني. بضم الهاي وسقوني. لا هو، ولا هو. طيب. قولوا تعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. الضمير في خلقه المفعول يعود على. إن مثلا عيسى عند الله. كمثل آدم خلقه من تراب. أي آدم. يعود على آدم. من ما الغرض من هذه الآية؟ الرد على من؟ رد على الذين قالوا النعيسى ابن الله. رد على النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله، وقالوا كيف أتي بدون أب؟ فأبوه الله. طيب، فقال الله تعالى إن مثل عيسى يعني شأنه كشأن آدم. خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب، هذا لا يختصر بشيء، كم هو الشيء ولا يختصر به. قل الكتاب تعالى ولا كلمة. لها خصيصة يعني معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة صلاة الفجر ويقرأ في ركعة الأولى قولوا آمن بالله الذي في سنة البقرة طيب قوله إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ما معنى سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم كيف المراد بالسواء يعني بندر عدل عدل طيب هذه واحدة ما أن الآخر مستوية مستوية, مستوية. إيه. يعني بمعنى أنها كاملة إلى كلمة كاملة لاجتمالها على العدل طيب قوله لا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من كيف اتخذ بعضهم بعضا فقط تعديث هم يدعون بعضهم بعضا يعني تعديث بعضهم, بعضهم بعضا إذا كان هذه بن حاتم أنهم يعبدوا بعضهم بعضا قال لا نستسعيل نفسنا لسنا لا احنا قلنا مدعونه تتبعون في الحلال وفي تحريم الحلال وتحريم الحرام نعم تتبعون في تحريم الحرام وتحريم الحلال طي... ال... انت ما ظن اخذت من اخذت من الجزء هذا من القرآن انت انت أي نعم. أدركت أوله ولا من أدركت؟ من هذه الآيات؟ من هذه الآيات. يا سمعنا. يا إكتئاب المتحجوج. سمعنا عن ضح نقلب. شو الفائدة؟ نعم يا أخ أحمد.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 أحمد.يضم المين؟ إيش؟ لا. ما نسيت ولا ما حفظ. قراءتان. ها أنتم قاعد تسيب. ها أنتم بالمد، وها أنتم بدون مد. طيب. طول لمة حادثون في إبراهيم هل سفهمون ما مرده؟ إنكار إنكار يعني يعني ما في معنى آخر توبيخ توبيخ التوبيخ والتعجب ها؟ كيف ال الآية وش الآية القصة ما هي؟ قص أنهم أنهم يدعوا أنه أنه أنهم على ملة إبراهيم، ف الله أنكر عليهم. أتعجب منهم كيف تقول أنهم على ملة إبراهيم؟ يعني يدع يدعون أن إبراهيم على على ملة التورات مثلا وعلى ملة النجيل، طيب وأنهم متبعون له ما وجه الإنكار عليهم؟ لأن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا بعد إبراهيم. نعم. يكون فكيف يكون؟ كيف يكون إبراهيم على من؟ على من لاتشيء لم ينزل إلا من بعده. كذا. طيب. نعم. في ما آخر. نعم. ها. أن أنهم هم على منة إبراهيم. أنهم هم. دعونا أنهم على منة إبراهيم. نعم. وأنهم أول الناس به. طيب. هل في قوله تعالى أفلا تعقلون دليل على تحكيم العقل في الأمور الشرعية مخصوص بالعقل هنا عقل الرشد عقل الرشد لا بأس لكن هل في دليل على الرجوع إلى عقل الرشد في الأمور الشرعية في الأمور الشرعية أو هنا التوبيخ نصب على فعلهم هم يعني كونهم يدعون أن إبراهيم تابع التوراة أو أنهم على ملة إبراهيم وهم مخالفون له ليس على أمر شرعي طيب هل له نظير أنكر الله تعالى أو نع الله على قوم من عقولهم للمخالفة لما يفضي العقل نعم من يعرف أتمرون الناس بالبر وتنسون عنفسكم وأنتم تترون الكتاب أفلا تعقلون طيب يلا الله آدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم والذين تبعوه هذا النبي والذين آمنوا الله ولي أمرهم وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ وَمَا إِلَّا وما يَشْعُرُونَ أحسنت قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا هذا رد على من يا آدم إبراهيم يهوديا رد على من اليهود <تصفيق> اليهود النصارى كلهم النصارى ما كان إبراهيم يهوديا بس نقف هذا رد على من اليهود اليهود ولا نصرانيا ردنا على النصارى <تصفيق> لأن كل طائفة منهم تدعي أنها على ملة وأنه على ملتين طيب قوله تعالى إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي كيف بدأ بالذين اتبعوه قبل ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي أشرف منهم ها الله أدنى إن ال ال, ال الاتباع, <تصفيق> الإتباع ما ما ما يجي إلا يكون أولا بفستق كتاب الله ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله لا. لأنهم الأول في الخالق لانه من الاول في الخلق اسبق زمان اسبق زمنا من النبي يعني ما اسبق هذه واحد وشين ثاني الله عز وجل شرف رسله فقط هذا يا أخر تاخرها خلينا ماشي مشكله اتاخير لكن اخي يقول لأن لا يتبعه اسبق زمان شيء آخر ظهر ولا والله ان الله ان والنصارى الذين يدعون أننا إبراهيم من وهم لم يتبعوه وليسوا وليس وليس وليس منه في شيء قيّن الله لهم أن الناس إبراهيم الذين يتبعوه وهؤلاء يتبعوا لم يتبعوه وإنما يدعون أنهم فاعلاه بالإسم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أشره أنه يتبعوه فلماذا قدمهم؟ نعم وفي <تصفيق> أي. <تصفيق> أي. نعم صحيح لأن لا يتبعوه اتبعوه اتباعا كاملا وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله منهاج يخالف منهاج إبراهيم فيما يتعلق بالمصالح لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج لما كان الذين تبعوه آخذين بأصول شريعته وفروعها وتقيده وجريها قدمهم طيب يا آدم قوله لَلَّذِينَ التَّبَاعُوا اللَّام هذه وش معناها ها لا ما كل لام تعليق ما كل براء شحمة وعليه بحرف جر حرف الجرس المكسور مع اسمه صور نعم التوكيد. الأخ. التوكيد التوكيد إنه الناس بإرهام لن يتبعون طيب قوله تعالى والله ولي المؤمنين وفي بعض الآيات ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فأثبت ولايته على الكفار. كما الجمع يا آدم. إيه نعم. إيه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الله نقل والله ولي المؤمنين. وفي بعض الآيات أثبت الله ولايته الأغلب المؤمنين. إيه لأن. ولي المؤمنين في الاتباع الرسول. نعم سلامه هذا الولايات الخاصة يا هنا الولاية الخاصة وولاية الله لغلية المؤمنين بالولاية العامة طيب بمعنى المحبة يا شكرا نعم بمعنى المحبة بولاية العامة لا لا الولاية العامة بمعنى التجمير والسلودة طول الأمور طيب نأخذ فهد اقرأ التحذير هنا التح التحذير من اليهود والنصارى لأنهم يريدون منا أن يضلونه طيب كيف قال وما يضلون إلا أنفسهم ما وجه كونهم لا يضلون إلا أنفسهم؟ هم في هذا يزيدون في أحسنت تمام قوله من الآيات والذكر الحكيم لماذا سمي الغواعا ذكرا آه. يلا ترى هداتي الله صوب الساهم الآن آه. سمي الغقر لأن فيه ذكرنا وكذلك الذكر يطلق على ثلاثة معين صح جماعات؟ ثلاثة معين هي. ورفعنا لك ذكرك م... وكذلك و... و... وذكر ربك قيام مقهودة وهذا ذكر القرآن فيه ذكر لله تبارك وتعالى وكذلك التلفز وذكر يتلق على التلفظ وكذلك فيها الفاز كثرت علينا يا شيء نعم لن فيه ذكر من قبلنا ومن بعدنا إيش؟ لأن لأ فيه ذكر من قبلنا وذكر من بعدنا من القرون ها. كما قال الله صلى الله عليه وسلم طيب وغير الحدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكملت الحدي طيب هات لا أحفظ نعم، لذكره في زبول الأولين. نعم. لا. لأنهم تذكروا به. صح. لأنهم تذكروا به. طيب. مع الشرف نعم. وإنه لذكره لك ولقومه. وإنه به. يعني هو لما اتبع وإنه لذكره لك أي شرف ولقومه. طيب. يلا خالد. الحكيم وصف القرآن فهل هو من الحكم لأن القرآن حاكم بين الناس أو هو من الإحكام لأن القرآن محكم من المعنين جميعا فالقرآن محكم وحاكم طيب هذا الوصف لكل القرآن. ها؟ لكل القرآن. طيب، ألا يرجع على هذا قوله تعالى منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فلم يجعل الله القرآن كل أو حكي محكماً؟ يعني المتشابه نسبي توافقون على هذا وإذا رد المتشابه للمحكم صار جميع محكماً طيب ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عداب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال <تصفيق> الله تعالى ومن أهل الكتاب من انت منه بقنطار يؤده إليك ومنهم من انت منه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائل لما ذكر الله سبحانه وتعالى خيانت أهل الكتاب في الأمور الدينية ولبسهم الحق بالباطل وعوتهم وعنادهم ونفاقهم وتغييرهم في المؤمنين ذكر حالهم في الأمور الدنيوية في المال فقسمهم الله تعالى إلى قسمين فقال ومن أهل الكتاب وهذا يشمل اليهود والنصارى وسموا أهل كتاب لأنهم هم الذين عندهم بقايا من الدين النازل على الأنبياء فاليهود عندهم بقايا من الثورات والنصارى عندهم بقايا من الإنجيل من إن تأمنه هنا يجب الإظهار لأنه همزة همزة قطع فيقال من إن خلافا لما يستر من بعض الناس حتى من أئمة المساجد فيقول من انتأمنه من انتأمنه هذا خطأ لأنه إذا قال من انتأمنه جعل الهمزة همزة وصل وهي همزة قطع، لأنها إن الشرطية من انتأمنه الخطاب في قوله انتأمنه يعود على المخاطب يعني من إن تأمنه أيها المخاطب بقنطار يعني على قنطار يؤديه إليك والقنطار عبارة عن المال الكثير من الذهب حده بعضهم بألف دينار وبعضهم بملء مسك الثور يعني جلد الثور من الدنانير وعلى كل حال يعني من بمال كثير من الذهب يؤده إليك أي يرده إليك من غير تغيير ولا نقص والأداء هو إبلاغ الشيء ومنه أداء الحديث ومنه أداء الأمانات أي إبلاغها إلى مستحقها فما أن يؤده إليك أن يعطه إياك سالماً من كل نقص وهذا أمين هذا أمين وفي قوله يؤده إليك قراءة قراءة بالكسر كسر الهاء يؤده إليك وقراءة أخرى بالسكون يؤده إليك ومنهم القسم الثاني الخائن الذي لا يؤتمن من إنت منه بدينار لا يؤديه إليك. لا يؤديه نقول فيها كما قلنا فيه يؤدي. لا يؤديه إليك. أي لا يؤديه إليك أو لا يؤديه إليك؟ من انتمن بدينار والدينار هو الوحدة من النقد الذهبي وهو ما يسمى عندنا بالجنيه. انتمنه بدينار لا يؤديه إليك. أي لا يرده إليك سالما بل ينقصه ويخون فيه إلا ما دمت عليه قائما يعني إلا إذا بقيت قائما عليه مراقبا له ناظرا في أحواله فحينئذ تسلم من خيانته أما إذا غفلت أدنى غفله فإنه سوف, سوف يخونك فقسم الله عز وجل أهل الكتاب الآن إلى قسمين قسم أميل إذا اعتمنته على مال الكثير لم ينقص شيئا وإن, وإن اعتمنته على مال المال القليل, المال القليل ها لم ينقص من باب أولى لأنه إذا كان لا ينقص المال الكثير شيئا مع أن المال الكثير إذا أخرج منه شيء قليل لا, لا يتبين فأتمان بالمال الكثير القليل من باب أولا والقسم الثاني من هو خائن لو ائتمنته على أقل القليل على وحده من النقود فإنه لا يؤديها إليك إلا إن كنت قائما عليه مراقبا له فحينئذ تسلم من شره وإلا فإنه يمكن أن ينقص الواحد من الدنانير وإن ائتمنته على أقل من دينار فكذلك لو أدي وعلى أكثر من باب أولى طيب في, هذه في هذه الآية من جهة من هذا الإعراب أولا قوله من إن تأمنه بقنطار من محله من الإعراب ومن أهل الكتاب من إن تأمنه مبتدى مؤخر ومن أهل الكتاب خبر مقدم وهو اسم موصول من ويحتاج إلى صلة فأين صلته صلته جملة شرطية إن تأمنه بقنطار يؤدي يعني لا تتم الصلة إلا إذا جاء الشرط وجوابه فإن شرطية وتمن في الشرط ويؤدي جواب الشرط والجملة صلة الموصول الجملة صلة الموصول طيب، ونقول أيضا في الجملة الثانية، ومنهم من أنت منه بدينار لا يؤديه إليك، إلا أن نقول في الجملة الثانية لا نافية لا يؤدي، ليست نهاية نافية بالفعل يؤدي جواب الشرط. طيب جواب الشرط يحتاج إلى جزم وهنا يؤدي الدال مكثورة غير مجزومة ها؟ نقول هي مجزم لا ما فيها تقاسة نقول إن, إن هذا الفعل آخر حرف علة والفعل الذي آخره حرف العلة يجزم في حذف حرف العلة وأصل يؤدي أصلها يؤديه فحذفت الياء من أجل الجزم وقوله إلا ما دمت عليه قائما قائما إعرابها لا إخواننا خبر دام خبر دام لأن دام من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر فتا اسمها اسمها وخبرها قائما ثم قال الله عز وجل معللا خيانتهم للأمانة قال ذلك أي ما ذكر من خيانتهم بأنهم قالوا ليس علينا ألبهنا للسببية أي أن عدم أتمانهم بل عدم أمانتهم بأنهم قالوا أي بسبب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل انتبه يا ولد ليس علينا في الأميين سبيل ليس علينا في الأميين الأميون هم العرب وسموا أميين نسبة إلى الأم والإنسان الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني لا يعلمونه إلا قراءة أما الأمي في الأصل فهو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولهذا كان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون إلا بعد أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت لهم القراءة والكتابة طيب في الأميين من العرب وسموا أميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون وقال بعض المفسرين المراد بالأميين من سوى أهل الكتاب فيكون المراد بالأمي من ليس له كتاب ويكون هؤلاء اليهود والنصارى يقولون كل الناس سوى أهل الكتاب ليس علينا فيهم سبيل ليس علينا فيهم سبيل لنا أن نظلمهم نأخذ أموالهم نقتلهم نسب نسائهم لأننا نحن المختارون عند الله وغيرنا عبيد لنا والإنسان يفعل في عبيده ما شاء ولهذا تقول اليهود إنهم شعب الله المختار نعم ولكن الله اختارهم على عالم زمانهم ولكنهم لم يشكروا هذه النعمة طيب قالوا ليس علينا في الأميين سبيل في الأميين في أموالهم ولا في أموالهم ودمائهم وجميع شؤونهم نعم من نظر إلى سياق الآية وأنها في سياق الاعتماد على المال قيد هذا لأنه ليس علينا في الأمي السبيل فيما يتعلق في بالماء، ومن نظر إلى العموم قال إنها تشمل أنهم يدعون أنه لا سبيل عليهم في الأميين في أموالهم ودمائهم وهذا المعنى أعم وإذا كان المعنى أعم واللفظ لا يمى فيه فالاختيار إيش؟ أن تأخذ بالأعم لأن الأعم يشمل الأخص ولا عكس إذن ليس علينا في أمين السبيل لا في أموالهم ولا في دمائهم وقولهم سبيل السبيل في الأصل الطريق السبيل في الأصل الطريق والمراد به هنا اللوم يعني ليس علينا سبيل في اللوم أو سبيل إلى اللوم أي أننا لا نلام ولا نذم ولا نأثم فيما يتعلق بمن؟ في الأميين طيب هذا القول الذي يقولونه ليس ينسبونه لأنفسهم وأنهم هم الذين أباحوا لأنفسهم الاعتداء على الأميين وإنما يجعلون هذا شرعا من عند الله يقولون إن الله أفاح لنا ذلك ولم يجعل علينا سبيلا فيما يتعلق بالأميين ولهذا قال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي يكذبون على الله ويفترون على الله ويدعون هذا شرعا من الله وهم يعلمون أن الله حرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل وجماء الناس وأعراضهم يعلمون هذا لكنهم يكذبون على الله العراض ذلك بأنهم قلن إن نلبأ للسببية. طيب قوله ليس علينا في الأميين سبيل سبيل مفوعة على أنها اسم ليس ويقولون على الله الكذب الكذب مفعول يقولون الكذب مفعول يقولون وقيل إنه صفة لمصدر محذوف تقديره القول الكذب يقول الله القول كذب طيب عالى الله جار مجرور متعلق بيقولون يقولون ولكننا نقول إنه إذا كان متعلقا بيقولون فإن يقولون هنا مضمنة معنى يفترون مضمنة معنى يفترون أطباء من أخوة، فيقولون أي يفترون على الله الكذب، ويمر علينا كثيراً في القرآن الكريم مثل هذا التعبي مثل هذا التعبي يفترون على الله الكذب. طيب التضمين مر علينا أظن، ولا أدري هل تذكرون ذلك أم لا؟ أنه أن التضمين مختلف فيه، هل نضم الفعل؟ معنا يناسب المعمول أو أننا نجعل التضمين في الحرف مثلا وسبق لنا أن قول الراجح أننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله أحمد البنا معنى من أبرز مثال على ذلك قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله العين هل هو يشرب بها ولا يشرب بالكأس ها؟ بالكأس ها؟ ولا بالعين بالكأس الإنسان إذا إذا إذا جلس على النهر يشرب مو هو بيشيل النهر يشرب فيه وإنما يشرب بالكأس من النهر أليس كذلك طيب بعض العلماء قال إن الباء في قوله يشرب بها عباد الله بمعنى بمعنى من الباء بمعنى من أن يشرب منها وعلى هذا القول تكون يشرب على ظاهرها من الشرب وبعضهم قال بل إن يشرب بمعنى يروى وعلى هذا فالباء للسببية وليست بمعنى من أي عينا يروى بها عباد الله وهذا المعنى أصح لأنك لأنه إذا ضمنت يشرب مع يروى فإنه لا ري إلا بعد شرب إلا بعد شرب وعلى هذا يكون الفعل يروى دالا على معنى الشرب بعد وزيادة لكن إذا قلت يشرب على ما هي على, على ظاهرها والبا بمعنى من لم نستفد هذه الفائدة وهي الري إنام طيب إذا يقولون على الله نقول على الله متعلق بإيش بيقولون على أنها مضمونة معنى يفترون وقولهم يعلمون الجمل حال من الواو في قوله يقولون يعني يقولون وهم يعلمون أنهم كاذبون فيكون قولهم أشد من قول من يقول كذب وهو لا يعلم أنه كذب ثم قال الله عز وجل بلا بلا حرف إبطال في هذا المقام أو في هذا السياق لما قالوه وهو ليس علينا في الأمي ناسبيل أي بلا عليهم سبيل بلا عليهم سبيل لأنهم إذا خانوا الأمانة إذا خانوا الأمانة فإن عليهم السبيل كل من خان أمانته حسن فعليه سبيل هم أو غيرهم فيكون قوله بلا حرف جئ به لإبطال ما ادعوه في قولهم ليس علينا في أمينا السبيل طيب ثم قال من أوفى بعهده والتقى؟ من الجملة هذه سنفية ويأتي عربة في آخر الكلام على الآية من أوفى بعهده والتقى؟ أوفى بمعنى أتم فهي فعل ماضي وليست اسم تفضيل من أوفى يعني أتم بعهده. أي بما عاهد عليه غيره واتق الله في هذا في هذا الإيفاء فإن الله يحب المتقين طيب قوله من أوفى بعهده نحن قلنا بعهده أي بالعقد الذي عاقد عليه وهل العقد عهد نعم العقد عهد فإن المتعاقدين كل يعاهد كل واحد منهم الآخر على إتمام ما تم العقد عليه وإن لم يذكر العهد باللفظ لكن هذا مقتضى العقد مقتضى العقد أني إذا تعاقدت معك أن أوفئ لك بما تم العقد عليه فيكون كل عقد عهدا طيب قال بلى من أوف بعهده أي بما عاهد عليه غيره من العقود وغيرها ومنه الأمانة إذا اتمنتك على شيء فقد عاهدتك على حفظه طيب وقوله واتقى اتقى من اتق الله بوفائه بالعهد ومن اتق الله اتق الخيانة ألا يخو والتقوى مأخوذة من الوقاية مأخوذة من الوقاية وهي اسم جامع لفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه هذه التقوى اسم جامع لكل ما أمر لفعل ما أمر الله به أتم واجتناب ما نهى عنه فإن ذكرت مع البر اختصت بالمناهي واختص البر بالأوامر كقول التعاون على البر والتقوى أي على فعل الأوامر واجتناب النواهي أما إذا ذكرت التقوى وحدها فهي شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي إذن التقوى اسم جامع لفعل ما عمر الله به واجتناب ما نهى عنه ولفظها يدل على هذا لأنها مأخوذة من الوقاية الوقاية ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه هي التقوى وقال بعض العلماء التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله فجمع بين العلم والعمل والاحتساب أن تعمل بطاعه الله هذا إيش؟ العمل على نور من الله العلم ترجو ثواب الله الاحتساب وان تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله ايضا جمع بين العلم والعمل والاحتساب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 وقول فإن الله يحب المتقين هنا قال فإن الله يحب المتقين ولم يقل فإن الله يحبه ومثل هذا التعبير يسمى الإضهار في موضع الإضمار, الإضمار والإضهار في موضع الإضمار له فوائد منها تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب ووجه ذلك أن الكلام إذا كان على نسق واحد لم يكن فيه ما يستدعي الانتباه أليس كذلك ولهذا يمشي المخاطب أو المتكلم ما ما يكون في كلامه ما يستدعي الانتباه فإذا تغير الأسلوب وجاء الاسم مظهرا في موضع الإضمار فإن الإنسان ينتبه ليش ليش ما قال الله يحبه ثانيا أن في الإظهار في موضع الإضمار التعليل للحكم الذي جاء فيه الإظهار في موضع الإضمار وذلك أن قوله فإن الله يحبه ليست في إظهار العلة كقوله فإن الله يحب المتقين لأنه إذا قال فإن الله يحب المتقين لماذا لتقواهم فأفاد العلة فأفاد العلة ثالثا أنها أنها تفيد التعميم تفيد التعميل أي كل من يعمه هذا المظهر كل من يعمه على هذا المظهر وأقرأ قول الله تعالى من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولم يقول فإن الله عدو له لأجل أن يشمل كل كافر سواء كان كفر بهذه العداوة أو بغيرها فيكون في هذا تعميم الحكم طيب فإن الله يحب المتقين نأخذ الفوائد من هذه الآيات طيب من هذه الآيات بيان أن أهل الكتاب انقسموا في الأمانة إلى قسمي نعم من العرابي نعم العراب طيب فلا من أوفى بعهده واتق من أوفى بعهده من هذه اسم شرط جازم وأوفى شئل الشرط واتق معطوه عليه وجملة فإن الله يحب المتقين جواب الشرط ولكن قد تقول لماذا لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء مع أن الشرط في قوله من انت منه بدينار يؤده ولا يؤده ليس فيها فاء والجواب على ذلك أن يقول أن نقول إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعل للشرط وجب اقترانه بالفاء عرفتم إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعلا للشرط نعم وجب اقترانه بالفاء. قال ابن مالك وقرن بفأ حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل هذا الضابط إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء هذا هو الضابط وتفصيل هذا الضابط مذكور في البيث المشهور اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس هذه سبعة مواضع فإذا جاء جواب الشرط أحد هذه السبعة وجب اقترانه بالفاء الجملة هنا فإن الله يحب المتقين طلبيه اسمية صحيح لأن الله يحب المتقين مبتدا وخبر لكنه منسوخ بإن فالجملة هنا اسمية هذه الآيات من فوائدها أولا بيان انقسام الكتاب إلى قسمين أمين وخائن كمن قسم إلى قسمين مؤمن وكافر فمثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحباره اليهود ومن الله عليه بالاسلام فأسلم كذا وكعب بن أشرف من أشرف اليهود ولكنه بقي على كفره فلم فلم يؤمن فهم كما انقسموا إلى كافر ومؤمن انقسموا أيضا إلى خائن وأمين طيب ولقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي وهذا يدل على أن من اليهود من هو أمين وإلا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يرهن الدرع وهو من آلات الحرب عند هذا الرجل اليهودي لكنه كان أمينا طيب من فوائد الآية أنه يجب الحذر من أهل الكتاء اليهود والنصار لأن لأنهم ما داموا ينقسمون إلى قسمين فإننا لا ندري حين نعاملهم من أي القسمين هؤلاء فيجب علينا الحذر. لا سيما إذا تبين لنا أنهم خونا أهل غدر وأنهم لا يسعون لمصالحنا أبدا كما هو الواقع فإن الواقع في الوقت الحاضر أن اليهود والنصارى لا يسعون أبدا لصالح المسلمين بل يسعون للإضرار بالمسلمين والإفساد عليهم حتى إنهم إذا رأوا الدولة متجهة للإسلام من دول المسلمين فإنهم يحاولون إسقاطها والتضييق عليها من الناحة الاقتصادية والعسكرية والسياسية وهذا شيء يعرفه كل من تدبر وتأمل في الحوادث اليوم إذن يجب علينا أن نحذر غاية الحذر. من اليهود والنصارى، وأن نعلم أن اليهود والنصارى كل واحد منهم ولي للآخر، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، مهما طال الأمد، فهم أولياء ضد عدو مشترك وهو وهم المسلمون، إنام، ومن فوائد هذه الآية. جواز الاقتصار على المثال ليقاس عليه ما يشبهه لأنه قال قنطار وديناء طيب ولو اعتمنته على سيارة أو على لعبة صبي مثلها نعم نعم من أهل الكتاب من ينتمنه بلعبة بلعبة صبي لا يؤديها إليك إلا ما دمت عليه قائم، ومنهم من ينتمنه على السيارة نعم ويردها إليك ساليا لكن ذكر الله الدينار والقنطار على سبيل التمثيل ومن فوائد هذه هذه الآيات إعجابوا أهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وهانا يدل على العجب بالنفس واحتقار الغير ومن فوائدها أن أهل الكتاب لا يقتصرون على الظلم والعدوان ويجعلون ذلك من ثقائي أنفسهم بل ينسبونه إلى شريعة الله ينسبونه إلى شريعة الله ودليل ذلك في قوله تعالى ويقولون على الله الكذب فهم يقولون على الكذب في هذا وفي غيره ومن فوائد هذه الآيات أن من افتر الكذب على الله فيما يفتي به أو يحكم به بين الناس ففيه شبه بمن؟ باليهود والنصارى فيه شبه باللهود والنصارى وقد وجد في هذه الأمة من يفتر الكذب على الله سواء في الحكم بين الناس أو في الفتوى التي لست بحكم ولكنها أخبار عن الشر ومن فوائد الآيات الكريمة أن من افترى على الله الكذب وهو يعلم أشد إثما وعدوانا ممن لا يعلم وإن كان كل منهم على خطأ لكن ليس المتعمد كغير المتعمد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى ما قاله من النار ومن فوائد ذلك الإشارة إلى أن الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط ما وجه ذلك؟ لأن الذي يكذب هو يعلم، أقبح من الذي يكذب ولا يعلم. فالجاهل المركب الذي يتقدم بالشيء وهو يعلم أنه لا ويعرف أنه ليس عنده علم أقبح من الشخص الذي يرى أن هذا هو العلم. ومن فوائد الآيات الثناء. على الموفين بالعهد لقوله بلى من آف بعدي واتقى فإن الله يحب المتقين ومن فائدها أن الوفاء بالعهد من أسباب محبة الله لقوله فإن الله يحب المتقين ومن فائدها أيضا أن تقوى الله عموما سبب لمحبتي ومن فوائد الآيات الرد على الأشاعر وغيرهم من أهل التعطيل الذين أنكروا محبة الله وقالوا إنه لا يجوز أن تثبت أن الله يحب إذا أثبت أن الله يحب فقد وصفت الله بالنقص والعيب لأن هذا من خصائص المحتثات ولأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فكيف تثبت أن الله يحب طيب أثبتها الله نفسه قالوا ليس المراد بإثبات المحبة نفس المحبة المراد بذلك لازمها وهو الإثابة فمعنى يحب المتقين يعني يثيب المتقين أما أن يكون يحبهم فكل وبل العلة قالوا لا تكون محبة لا بشيء متناسبين ولأن المحبة من سمات المحدثين فلا تليق بالله عز وجل ولكن أن أقول هذا تحريف للكلمة عن مواضعه لأن النصوص لا تكاد تحصر في إثبات محبة الله وأنه يحب ويحب فسوف أتي له بقوم يحبهم ويحبونه، والمحبة غير الثواب إذا أحب الله العبد أثابه فالأثابة من لازم المحبة وقولهم إنها لا تكون إلا بين متناسبين هذا صحيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحد جبل يحبنا ونحبه وأين المناسبة بين البشر والجبل وثبت بالواقع المحسوس أن بعض الحيوان يحب البشر فالنا تحب صاحبها وتأتي إليه من بين الناس تبرك عنده نعم ولو جاء أحد غير صاحبها لنفحته برجلها أو أضته بفمها لكن صاحبها تحم إليه وتجلس عنده وإذا سمع الصوت وإن لم تره حنت وكذلك بقيز الحيوان شيء مشاهد وهذا محبة الآن الهرة تحب بعض أهل البيت دون بعض إذا جاء أحد أهل البيت الذين لا تحبهم هربت هربت وكشت عليه نعم وإذا جاء ال... الذي تحب دنت منه وجعلت تتمسح به وهذا شيء مشاهد ما الذي جعلت تتمسح بهذا وتهاديه وتجلب وده والثاني تهرب منه وتعاتبه المحبة ما في الشب هذا شيء مشاهد فدعواهم الآن بأن المحبة لا تكون إلا بشئين يكذبها السمع والواقع السمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جبل نحبنا ونحبه والواقع ما, ما يحتاج إلى أقامة بينه كل أحد يعرف بلى من أفضل عدي واتقاء فإن الله يحب المتقين ثم قال إن الذين يشترون ها جاء الوقت طيب ها؟ لا هذه التبعيث بعض منهم نعم والبعض الآخر من أنت منه بدينار لا يؤديه إليك طيب في في الحقيقة في فائدة في الأ وهو أنه ينبغي يمضي مراقبة مراقبة الخائن والقيام عليه فإذا أعطيت مالك من ليس بعميل فإنه اسم الحزم ولا من العزم أن تدع بل احترز منه وإذا كان هذا في الاعتماد على الأموال فالاعتمان على الأعراض من باب من باب أولى ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء وقال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو قال الحمو الموت فكل شيء تخشى منه تضيع الأمانة فاحرص على أن تكون مراقبا عليه وقائما عليه ولهذا قال إلَّا ما تمت عليه قائما نعم الله يكشف الآن بعض تأتي بعض الدعوات في دعوة الأموية يخرجون أولادهم المدارس كذا يحتجون لعلوميات هذه اللي في مدرسة القرآن في دعوات ليست يعني منتشرة وليست قوية نعم بالاحتجاج الاحتجاج بالأمية، أن إحنا أمم أمية، هذه تزفية أمية. لا، ما تزفية، الأمية عيب، ذكره الله تعالى بصفة القطح، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانه، وأشار إليها أيضاً في قوله لقد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يثوى عليه مايات ويزكهم ويعلم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبله لا في ظلال مبين، والظلال لا أحد يرى إيرانو لكنها بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تزكية، لأن كونه أميا ويأتي بهذا الكتاب العظيم يدل على أنه صادق، لأن الأمية لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكتاب كما قال تعالى وما كنت تثنو من قبلي من كتاب ولا تخطو بيمينك إذن لارتبا المبطلون ونحن أمة أمية كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لكن بعد أن فتح الله علينا وآتانا العلم والحكمة صرنا أمة علمية لا أمة أمية ولكن الرسول إذا قال قائل هذا ينتقد عليك لأن الرسول قال إن أمة أمية في المدينة بعد أن نزل على الكتاب نقول نعم هو قاله باعتبار الهلال باعتبار الهلال ونحن باعتبار الهلال حتى بعد الفتوحات امه اميه لا ندي عن حساب الاهل ولا نعرفها نعم نعم, نعم. لوجه لا لان لان قوله تعالى ومنهم مؤمنون يحكي عن أهل الكتاب لأنهم لا يعرفون القرآن إلا الكتاب إلا أماني إلا قراءة وهذه فيها انتبهن فيها ذم للذين يعتنون باللفظ القرآني ويغفلون عن المعنى بعض الناس يعتني بألفاظ القرآن وتجده يصل إلى حد الوسواس في إظهار بعض الحروف بناء على أنه يريد أن يظهرها على حسب التجويد أو قواعد التجويد عندهم لكنهم في المعنى لا يعرفون لا يعتنون به إطلاقا فهم أميون ولهذا أنكر الشيخ الله على مثل هؤلاء الذين يبالغون في إظهار الحروف وصفات الحروف وهم غافلون عن معاني القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وعينا لهم ثمنا لا يقلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القدامة ولا ينزد فيهم ولهم عذاب أليم فإن منهم لفريحا ينهون أنسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وَمَا هُوَ مِنْ إِلَّا بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ كِتَابًا وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ مَا كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم إن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقرأتم واخدتم على ذلك مصري قالوا هو قال فاشهدوا على معكم من الشاهدين <تصفيق> أعوه من الأمن الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمما قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أظن أن ما سبق قد اخذن فوائده ما <تصفيق> <من تهين>؟ إلى... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب من فوائد الايات العي السابقة وهي قوله تعالى ومن اهل الكتاب من انتمنه بقطار يؤديه اليك ومن من انتمنه بدناء يؤديه اليك الا ما جئت عليه قائنا من فوائدها أن هؤلاء الخونة من اليهود عندهم ما يلبسون به باطلهم في قولهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ومن فوائدها بيان ما كان عليه اليهود من إعجابهم بأنفسهم واحتقارهم لعباد الله. ومن فوائدها أن هؤلاء اليهود يقولون على الله الكذب فيفترونه وهم كاذبون وهذا أسوأ ممن يقول الكذب وهو جاهل ومن فوائدها أن اليهود وغيرهم سواء في أن كل من اعتدى على أحد فعليه السبيل ولهذا قال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب وهو يدل على أن الأميين وغيرهم سواء في تحريم الاعتداء على عليهم ومن فوائد فوائد الآيتين أن هؤلاء اللهون عليهم السبيل في الأميين سواء اعتدوا على أنفس على اتمائهم أو أموالهم أو أعراض لقوله تعالى بلى أي عليهم سبيل في الأميين كما أن عليهم سبيلا فيما لو اعتدى بعضهم على بعض ومن فائدها أن الوفاء بالعهد والتقوى من أسباب محبة الله لقوله بلا من أوفى بعهده واتقه فإن الله يحب المتقين ومن فوائدها إثبات محبة الله لقوله فإن الله يحب المتقين. فاذا كان محب إذا كان الله تعالى يحب المتقين فيتفرع على ذلك. فائدة أخرى وهي الحث على تقوى الله لأن كل إنسان يحب أن يحبه الله عز وجل فإذا أردت ذلك فما عليك إلا أن تقوم بتقوى الله محبة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالعامل بالزمن بالعمل متعلقة بالزمن, بالعمل ومتعلقة, بالزمن ومتعلقة بالمكان. متعلق بالعامل كما في هذه الآية يحب المتقين وكما في قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وكما في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين متعلق بالعمل أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها متعلقة بالزمن ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر وقد يقال إن هذا متعلق بالعمل لا بالزمن متعلقة بالمكان كما حبت الله سبحانه وتعالى لمكة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها إنك لا أحب البقاع إلى الله فمحبة الله إذن متعلقة بالعامل والعمل والزمان والمكان ثم قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا هذه الآية لها أصلة فيما قبلها وهي أن هذا العمل من جنس العمل السابق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فهذا نوع من فهذه الآية فيها أيضا نوع من أكل أموال الناس بالباطل. قلوا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يقال يشترون ويقال يشرون، فما الفرق بينهما يا أخاري؟ نعم، الفرق بين يشترون ويشرون. بين بمعنى لا بين فرق لا بينهما فرق بندر يشرون يبيعون يشرون يعني يبيعون ويشترون ويشترون نعم يعني فالب فالبائع معطي والمشتري آخذ الشاهد لهذا من القران قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة يعني يبيعون حياة الدنيا بالآخرة وقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه افتغاء من الله أي يبيع نفسه وأما الاشتراع الذي يبيعون الأخ مثل هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليلا يعني يأخذون ثمنا قليلا بعهد الله فينكثون عهد الله من بعد ميثاقه ويحلفون على الكذب بالأيمان من أجل الدنيا وقوله بعهد الله يحتمل أن يكون المراد بما عاهد الله عليه ويحتمل أن يكون المراد بما عاهد الخلق عليه فأما على الأول أي بما عاهد الله عليه فهو ظاهر من الآية لأن الله أضاف الآهد إليه ومثاله أن يكتم العالم علمه من أجل عرض من الدنيا فإن الله عاهد إلى العلماء أن يبينوا العلم وإذا خذ الله ميثاقا الذين أوثوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال قال كيف أخذ الله العهد على العلماء ونحن لم نعلم أن أحداً من العلماء أجرى صفقة عهد مع الله هل علمتم أن عالم من العلماء أجرى صفقة عهد مع الله لا لكن لما أعطى الله العلماء كان إعطاؤه لما أعطى الله العلماء العلم كان يعطاؤه إياهم كان يعطأهم إياه عهدا عهداً بأن إيش يقوم بنشره وإعلانه بين الخلط فإذا لم يقوموا بذلك فإنهم لم يفوا بعهد الله القول الثاني يشترون بعهد الله أي بعهدهم مع الناس. وأضافه الله إلى نفسه بعهد الله لأنه أمر بالوفاء به لأنه أمر بالوفاء به قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاحدتم ولا تنقذ الأيمان بعد توكيدها فسمى الله معاهدة الناس المؤمنين لغيرهم سماها إيش عهدا له وأوفوا بعهد الله إذا أهدتم مع أنه ما أهد الله وإنما عهد الخلق لكنه أضافه إلى نفسه لأنه أمر بالوفاء به فصح أنه قال أوفوا بعهد الله إذن إن الذين يشترون بعهد الله يشمل المعنيين جميعا أي بما عاهد الله عليه أو بما عاهد الخلق عليه فعلى الأول شيء الأول المعنى ظاهر واضح ما في إشكال وعلى الثاني فيه شيء من الإشكال حيث سمى عهد, سمى عهد المخلوقين عهدا لله ولكن الجواب عنه أنه قال أضافه الله إلى نفسه لأنه أمر بوفائه لأنه أمر بوفائه طيب وقوله أيمانهم يعني ويشترون أيضا بأيمانهم ثمنا قليلا والأيمان جمع يمين وهي الحلف بالله عز وجل فيشترون باليمين ثمنا قليلا مثل أن يحلف على جحد حق واجب عليه أو يحلف على دعوة حق ليس له وهما آدم يحلف على جحة حق واجب عليه أو يحلف على دعوة حق ليس له وهو كاد وهذه هي اليمين الغموس التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه هو فيها فاجر يقتطر بها مال أمر مسلم لقي الله وهو عليه غضبا أعوذ بالله لقي الله وهو عليه غربان وقوله في أفاتر يعني كاذب فهذا اشترى باليمين ثمنا قليلا مثال اليمين في داوة ما, ما ليس له أن يدعي على شخص أن في ذمتي له مئة ريال فيقول الشخص ليس عندي شيء فيقول القاضي للمدعي هل عليك بينه؟ فيقول مدعي لا فيقول القاضي للمنكر احلف فيقول لا احلف حلفه هو واذا حلف انا اعطيه فيحلف المدعي بان في ذمة فلان له مئة ريال وهو يكذب هذا حلف على عليش على أي شيء على دعوة ما ليس له حلف بأن في ذمة فلان كئت ريال لي وحكم له هذا اشترى باليمين ايش ثمن قليلا ثمن قليلا طيب الحلف على إنكار ما يجب عليه مثل أحمد أن يدعي على شخص بأن في ذمته له مائة درهم، فينكر المدعى عليه، وهو يعلم أن في ذمته مائة درهم لفلان، ويحلف على أنه ليس في ذمته له شيء. هذا حلف على إيش؟ على إنكار ما يجب عليه. القاضي في مثل هذا الحال يبرر المدعى عليه. نعم يبرئ ويخل سبيله لأنه حلف فكل الرجل الرجلين اشترى بيمينه ثمنا قليلا ما هو الثمن القليل في المثال يا أخ ثمانا قليلا اسمك عبدالله أظن عيسى يلا عيسى ماذا فكرت فكرت أنت كيف أي المثال اللي ذكرنا ما هو الثمن القليل؟ أين وصلت؟ وين رحت؟ كيف؟ وال موجود والقلب موجود في الصدر. طيب يا أحمد أنت جاره آه <تصفيق> نعم في مثالين اللذين ذكرنا المثال الأول مئة ريال والثاني اعسى الله يسهل لنا واحد يكمله واحد لا شيء عنده واحد عنده النص من عنده الكل نعم في المثال الأول مئة ريال وفي المثال الثاني مئة ريال احسنت تمام المثال الأول 100 ريال والثاني 100 درهم واضح كل منه اشترى بهذا بيمينه ثمنا قليلا طيب أرأيتم لو قال قائل أرأيتم لو اشتريت بهذا اليمين ثمنا كثيرا حلف على مليون نعم إما أن نقول إنه قليل لأن الله تعالى قال قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا كلها قليل نعم وإما أن نقول من اشترى بالقليل ثم قليلا فكذلك من اشترى بالكثير المهم أنه انتهك حرمة اليمين بشيء من الدنيا بشيء من الدنيا طيب قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولئيك المشار إليهم من الذي المشار إليهم الذين اشتروا بعهد الله وإيمانهم ثمن قليلا وقوله لا خلق لهم في الآخرة أي لا نصيب له في الآخرة كما قال تعالى وما له في الآخرة من خلق فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق أي من نصيب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدين حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا هذا بنار أولئك لهم نصيب قال أولئك لهم نصيب في مقابل قوله لا خلاق فدل هذا على أن الخلاق هو النصيب لا خلاق لهم في الآخرة يعني في الدار الآخرة وذلك يوم يوم القيامة وسميت يوم وسمي يوم القيامة دارا آخرة لأنه هو آخر مراحل البشر إلى الخرق فالإنسان له مراحل في هذه الدنيا في بطن الأم وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة كم دارا أربعة دور. أربعة دور وفي الدار الأولى له حالان حاله حياة وحال موت فهو قبل أن تنفخ فيه الروح ميت وبعد أن تنفخ فيه الروح حي آخر مرحلة هي إيش الآخر إما إلى الجنة وإما إلى النار طيب ولهذا قال لا خلاق لهم في الآخرة طيب وفي الدنيا يمكن أن يكون لهم خلق يمكن أن يكون لهم نصيب من هذا الذي اشتروه هذا الثمن القليل لو يكون لهم نصيب أرأيت لو حلف على دعوة منون من ريال لجاءه منون من ريال هذا نصيب في الدنيا لكنه والله بئس النصيب لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا جناح القاسر الطيران كل الدنيا لست بشيء طيب ولا يكلمهم الله يعني وأولئك أيضا لا يكلمهم الله تكليم رضا ولكن قد يكلمهم تكليم إهانة فإن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون وهذا كلام من الله لكنه كلام تقريع وتوبيح وإهانة والمنفي هو تكليم الرضا لا يكرمه الله ولا ينظر إليهم يعني ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ورأفة وذلك لأنهم ليسوا أهلا لرحمة قال الله تعالى ورحمتي وسعد كل شيء فسأكتبها لمن الذين يتقون ويؤتون الزكاة وأما غيرهم فلس لهم من رحمة الله نصيب في الآخرة ولنظر إليه يوم القيامة يوم القيامة هو يوم البعث وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة الأول